بلى الله من في لا إله الله أن عبد رسوله. بعد فإن اصدق الكلام كتاب الله في الحدِّ محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وكل بدات ضلالة وكل ضلالة بالنار يشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرار به وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مجينة شهادة الإخبار بالشيء عن عبده واعتقاد لصحته وثبوته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإخبار والادعاء وقاطع القلب عليه اللسان المهم تعريف الشهادة عن الشهادة. <تصفيق> اخبار الشيء عن علم به. لما شهادة لذا سكيت يشوت من اما اكريه اسباب اخبار بي و اما اكريه شهدت بالجلادة يعني حبرت شهدت بالله يعني اخبرت واعلم لذا رضيه الشهادة هو الاخبار بالشيء عن علم به. يعني خبرتان اذا فعليش تي اذا فعليش يعم المرجعه شيء ده بيقل الشهاده الله يعني علمها بمعنى ما الله الشهادة هنا الشهاده يعني أخرج عن علم بأنه لا إله إلا الله الإخبار بالشأن علم فيه وإعتقاد من صحته وثبوته أبي بارش واضح، بارش واضح كفعل أو مدلول لا إله إلا الله جاند مدلولك صحيح والثابتة مقرة فجاء. شادي أليته إج معبرية بحق في الوجود نيا إلا كلام الله نبي باعتقاد واعتقاد من صحته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار يعني شادي وشادي فضل حاجة إج بعه جناب إج بعه أهميته يعني الا ابي اقراري لك يعني لنا وضلوا لنا وضلوا او شتدام الزوبه وابتشيش به ابي افعالي لك الله افعال عزم القلب عزم القلب عزم يعني مرحليك مرحليك وتعييلي العلاده لا يسمنها من الناس ونحن أنا عملي ويستني من علمي فهو لما عرفت معرفة أدوائي أبيت إنهي أدوائي أبيت إرادة أبيت عزم يعني إذا عان يتيرى شيء عزم الفت. يعني دم لا إلهي تضيب بويت شب كمون أولا نسوه. اما ادعان نية ادعان هو الى تواو الظل الظل لا اله الا الله في هو او كذلك الادعان ويبعا تعليف الادعان تدوبة شيء عزم القلب ازم خوشي ازم اي ارادة جسم الاراده بعد التردد دلو انه جاري ايبين, أيبين تعدد الكلام نبي تعدد نبي تواجز مي إيرادك كي أكذب عز بيا لا إله إلا الله بايخ نبي أهمية نبي إلا بإقرار إدعاء لله وش ووافق القلب عليها اللسان يعني وافقة وافقة وافقة فاعل يفاعل مفاعله واطا يواطئ مواطاته مواطاه ان مواطأ اللغير الزائر واطا على الأمر يعني وافقه على الأمر واطا زيد امر على امد يعني وافقه يعني اللغير توافق تواطؤوا عليه يعني توافقوا عليه المهم للغير فما تواطا القلب يعني وافق القلب عليها النساء يعني بس ما اشتي عليه عليه ان لا اله الا, بس أنا أنا إلا, إلا, إلا, إلا الله بدل الله اجر منافقين اله الله بس دل الله موافقان بموافقانه قالوا ابي الله و موافقان في خلفي فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم يعني فجعانا على بدوي نشهد انك لرسول الله شهدت انك يا الله صلى الله عليه وسلم في امر الخاله بالام بالمنه نشهد انك لرسول الله بس ما ليه بل قاموا قالوا شيء مع انهم قالوا لسنتهم مع انهم قالوا قالوا, قالوا يعني قالوها اوه أو ضميرة حيث على بل لا اله الا الله شارفة لا اله الا الله لقد أعطي شيء كوجيانا على لا برش بره ولا لا وضليانا أو موافق لا الله كلمة التوحيد الذي اتفق عليها كلمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه <تصفيق> أجمعين لا إله إلا الله وشيء وشيء وشمع وشيء كان ب كلمات من عربة وشجرة ب بجمله وشجرة بشان جملة مثلا خطيب الخطبه او انطق كلمه يعني محاضرته وخطبته خطبته انطق كلمته كلمه التوحيد هو كلمه توحيد جمله لا اله الا الله وحده لا شريك له او مش بالله انطق كلمته عشان عموما لا اله الا الله كلمه التوحيد التي اتفقت عليها كلمه الرسل سيما ينبغي ان نبران الرساله الكبرى يكفى مثل لا إله الا الله يكبر ونها سوا يكرس ويجنب نها سوا جواز التوحيد دل اللي الله عليه وسلم عليهم بل هي خلاصه دعواتهم وجدته رسالاتهم ممكن وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمليه. هيش بيرنبري إني هما أزوج عجلة النبي لما قطع هيش بيرنبري بير. إلا توحيد التوحيد التوحيد التوحيدنا التوحيد, التوحيد كل ذات إلا جعلها مفتتح أمليه. و قط برهاه قط برهاه قط برهاه مثلث قاف مثلث الأولات يعني بقطبه بقطبه بكتلش خلاثه حبلة مثلثة برهاب قطر قطبيان قطب قطر اقلب لما اغلبو بيت ثانيا دا صار رجالان ذو برده برده عاش برده عاشر برده اجتنسلي داعيشي عيدستي في آه يعني وكلوك الدين ويعني طالما تينا حد نكوا همشي بس الأوى صلته وجوش همشي هسويه كوا شو نكتشيا ايه راحةها خطبة كه بقى يعني او عشان كده قبل ما أقول لك الزواج ولا المحور القائل المثبت في الطبق الأسفل من الوحيد يدور عليه الطبق الأعلى <تصفيق> <تصفيق> قال لما هو أو دعواني يستعر في البنوجين هو تماشي آية كيش مم كيشي يصول معنى أن يستعر جلسه جندالی مالی، آن دید زیر، آن دید بلو، آن دید نه نا، آن دید که شرقا، به توحید علیت حکام و کاربردستانی است نه ون تو موحدی، نه ون مجموعه کنفابرزی، نه ون بازار توحید باقی. اگر نسل مبومو و دواعنه هنیه، شکل همه زمانی که توحیدی این محسوب معتبر بود ؟ ظالم کرد که بده سیخ را به ما بینیم نه؟ باشی آنی؟ باشی آنی؟ لح مزمانه که دعوت توحیدش خود جنروده بذره و اصل تبع ادوجوناتی هلاک توحید دعوت توحیدی است. انباقی بیشتره. بان تیشای موسومانه می‌پودی قاضی که نکنه دعوت می‌کنه. لعنتی که دعوت موسومانه برای ایحافیه حكمت شرحيه حكمي خاصه في بلاد بل الشوازا فمنهج الأنبياء قيدني عروقي قديني سرعة الله جاب منهج أنبياء بس عن هذا وبالعين هذا والحرافات عن هذا والمعصيات عن هذا وشندين أحكام الكفرش قبورا حل بره أبي دعوة دعوة يا غبران بالسرعة دعوة خوتها سرعة التوحيد بها سرعة الشرف من فلما اعتزلهم هما يعبدهم هما يعبدهم هما يعبدهم بدل رب الإبراهي في ما كان إلا قيناعك من تورزنا الزلا كيف يجعل السلام يعني أصلاً لا يعني من لا خوذاكم سونانگون تسلیم ووشوvarphiat او دیشکین خوینه لو آشه همدی فرگیا نرنل اندی خوگیا نرل دیاندره غانین دیشتو وازین دیلو کوادو ای وای دوتریو خو یوت شربس ای لویا ساتشتن بو نو اند ااووشونو بجی یشتونو هم کوفتو مارو وإن ممكنني دعوه الشيطر إلا بدعوه الشيطر إلا بدعوه يعني مرجني إلا تحكمي قومه يخذ بي إلا قومه حكم الله يماه لإسلام النية ياندر النية نعم أنا قرمت وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقد كما قال نبينا أمز أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل حديث صحيح سنين له فيها إمام البخاري وامام مسلم وغيره أوانش من أقتنزي نساء يهود أو ومرت أن أقاتل الناس، نمت أن أقتل الناس، همرت أن أقتل. هناك فرق بين القتل وبين الاغتيال. يعني أقدعهم خوتي حوثي لبلام بري وسند، الجندم لرابع. نتحر لأول و. شيء بلاي. هذا كيف حصل بري بجندم لرابع. واجني. أبغى تسمعنا فيه. هذا كسي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 باضحة. ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عظموا مني بماء أجل شائط مدنينات وحيليا بارديان أو كاتحفظوا مني بماء وأموال وكتحفظوا مني بماء وأموال عفوا مني حرامة مال مني حرامة إلا بحفظه إلا ما أجل شتغوا همونا گر من فرستی زکات ندا، از چی می‌آوریم؟ جوی مبالغی است. متأسف، صد. مسلمانان جوی مبالغی هستند. اما اگر لامانی شویم که فرستی زکات ندا،می‌آوریم. عقبت. اگر فرستی فضیح کرد، پرچدت و دارم مسلمانم. اگر فرستی دشوار دوست اسلامی، دشوار جماعه مسلمین عصموا مني جماعهم أمانهم إلا بحق كتبوا ومن الجنة يا جزينا ماذي يا جزينا جزي عزمى با يحل دمون من المسلم إلا بإحلاء سيد الزاني والنفس بالنفس التالي لديني المفاريخ لجنة أو حق إسلام أكجين وحسابهم على الله عز وجل فاشعله دائه فتيجه بواء حسب صارو دي اي فتي شابيت ادى او يوم ينبا او ثانيين او لا ف يومين مثلا توحيد بدايات المشاه يعني جنغامو جيش من جيش والصراع دلك كلكاتيا لاين اين مصر بدامنا إجتنامات، ودلالة هذه الكلمه على التوحيد باعتبار اجتماعها على النهي والإثبات المفترض للحصر. قال الله إله إلا, إلا الله يفيد التوحيد. فخير الشباب لا إله إلا, إلا, إلا, إلا, ألا, إلا الله. ليكن قلبهم شريف لا إله الله. ربنا قاشر فلسطين ويجاها قاشر فلسطين. قاشر فلسطين يوم حين هذا يعني Studio عبادة مطلق liebe خوف فلسة ، و غير خلف فلسة فكهو هذا جدو tekrar تصالح فكاة denk كان to the innocent قول يا, يا لا اعطون ما تعبدو ولا سنسعم الكم مع السم يعني حتى بشي فلسة انت حتى يتنام اليوم في حتى انت خلف فلسة هل انت ثم سنكا المطمق العبادة توحيد من عبادة جنية وذلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اجتمالي على النفي والإستاذ المقدر للحصر يعني أبي حق أما حصر عبادة أكالي الله سنكا قال لا إله لا يناس للجنس النفي جنسي حموما يجمع له جيدة النية المستحق في عبادة وجود لا إله لا إله في الوجود يستحق العبادة إلا الله إلا الله سبحانه بمدلالة نفي إثباتك أقوى أقوى أساليب حصر أساليب حصر علم بلاغة سلبيا مثلا نفي إثبات إنمايا معرفة الجزئين تقدم تأخير مثلا مجموعة أساليب معينة علم بلاغة جو حصر لها مين بخصوص أشياء النفي والإثبات وهو أبلغ من الإثبات المجرب بل يرسل أن نفي الإثبات لا إثبات بنوع قبل الله واحد الله واحد من إثباته مثلا فيتدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية الوحد رسل إله من الله صدرك لا إله بم صدر بم أقطع أي كريم فيتدل بصدرها على نفي الالهيه جميل شفتك اي شيء ما مالوفني وتدل بعجزها مقطعي الا الله عجز مؤخر الشيء وتعيش المشرك يدعى عجز وتعيد الرضا الالهي الى الله, إلا الله او عجز مؤخر الشيء تدل بعجزها على اثبات الالهيه له وحده السم. لا إله إلا الله نتي بإشباب ولا بد فيها من إضطارك في جمال خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله أبي تخديري أكبره أبي تخديري شوك لا يناس للجنس غالبا زوجة خبره محدود خبره ما خبر لا إله موجود إلا, إلا, إلا الله لا إله موجود الله لا إلهها موجود لا بحق لا إلهها بحق لا معمود بحق موجود إن الله أو صحيح. ويا علماء اهل السنه قم أه شوى تقديري اما زورت يبكي بكاني الشاعره ين اواني منهج اهل السنه يعني ين اواني الا تتلوقيت لتلوث المنازل عشان قال لا رب سواه لا اله الا الله رب سواه الرب اي تلوين ويبقى سكنه باس الوحيته لا اله الا مالوف باس ربنا لا خالق ولا مخترع للكون الا الله اعاد عندك حفظي ما اوحي لا حاكم الا الله لا قادره المهم بس لا معبود بحق موجود الا الله كما توضا شفت الشراء لسلميها الشراء لسلمكيها بغلافك والله كذلك فانا وكذلك كذلك بولاد ولالي ان عزتاني واسمنا قمر لدليل حميد من الاولياء والارتقياء من بسكذا لا حلوه ده معبوده بحق موجود الا الله أجل يا ان لم اذكر اسمي بإضافة لا معبود حق إلا الله يعني لا معبود حق موجود إلا الله خبرك موجود إلا الله بدل يقول لا معبود حق موجود إلا الله إلا الله بدل فأشي بدل كو خبره أو ببتي شيء، ببتي عيا لجنسي لجنسي مستثنية لجنسي طبعاً مش خلافي عيا لجنسي اللي لجنسي إجتياج، لجنسي إجتياجية. أو هنيك زين ربولي خدي الله عينا جنسي وني كأوسيه منقطع. أو هنيك جنسين بولا أوه إيش معبودة أو إيش معبودة من جنسين واحد من حيث أصل المعبود جنسي هوه ديش فل. هذا سيцеك war. كما كنت palmari Teleof, Walib, Walib, Walib. كيge الله السêmة singh. قائزة الله الله حسناً جبح جلاله finden خبر المحضور من الرحل نرد خبر موجود خبر هنا لا لا والمجرور متعلقان بخبر خبر تقديره موجود و فالشروق من الله لا معبود حق لا معبود باطلا لا معبود حق الا الله لا معبود حق موجود الا الله او شؤان لا معبود حق الا الله عموما لا اله الا الله نفي اثبات يقتضي الحصر وحده لا شريك له فهو توكيد بما ذلت عليه كلمة التوحيد إذا مقطع إلى إله إلى ضمان يعني اتضاء حصري كل الكلمات واحدة تساوي وحده لا شريك له أم جملا بجسدي توكيد لما ذلت عليه كلمة التوحيد ما أم جملة توكيد أو جملة يعني استمثاك وحده من حيث المعنى سوحده من حيث المعنى توكيد من إثبات تاما من لا إله إلا الله وحده توكيد إلى الله لا شريك له توكيد لا إله أما هند جاد السحابة بات مفروض أن نقول والنشر لما لا العلم بديعة يوتي الف والنشر زي كذا لا إله إلا الله نفي إثبات وحده لا شريك له إثبات نفي لا إله إلا الله نفي إثبات وحده لا شريك له إثبات نفي. هبوط غريب دخل زيد سامر وأمر هو كذا وكذا وكذا أما زيد فكذا وكذا يعني أول جريدة دخل زيد وعمر جاي خمسة يد بات شيء بات في حمقيه. اما لا, لا كنوش المركبي لله اللاذيه عموما ايمتوا لا, لا اله عند الله وحده لا شريك له جمله نسبيه فاء توكيديه او جمله تذكرى وقوله اقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل مفعول مطلق مفعول مطلق يشير الى يكفيك لا يريكني المقاويه للتوكيد لتوكيد الفعل لتوكيد الفعل شكرا لك اقرر اقرارا تقريرا اقرر اقرارا هل وقوعك لك اشهد اقرارا لك اشهد ان لا اله الا الله شاهد معنى ك إقرار شبلي أشهد أن لا إله يعني أقرر أن لا إله إلا الله إقراراً لي. أتيك واي واي. برام مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد. والمراد إقرار قلبي واللسان. هبستي إخالش القلب واللسان يعني ب بزمانش. الماشي في الدوينه ده بس بس في الدوينه ده لبسيه لبسها وينك الدواء السيسي بيقول اوقات قبل قبل يعني مثل ما من دونها بدون زمان عمل الايمان نعم ما اول ما يدخل الانسان في الاسلام في الحاله دي كيف يستر بدون زمانه عینا دستور بله من گرگ مشهدمان دینم. آبی چیکم؟ آبی نوش لذت داشت ما بوده شهدمان دین. لذت داشت ما بوده. باز منش میگم یک سر دستمونش. اما ضرر نیست. به تیفاف کنده همیش میشنیم. بالا اگر کاتیوژ هنر زدنگ کاتیوژ هنر زدنگ شهدمان که حالا گشته و یعنی نه حالا گشته. كذي نرجع نرجع نرجع نرجع. بس الرأي أو عالمانيك أظن إنك في أو تركوا جنس العملي كفر. هم جنس العملي كفر. يعني إيش كذوينا الله إلا إله. ورمشي كذوينا. شنو يقولون القلب واللسان. عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل بس ما يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل لا عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني عمل يجني واللسان يجني عمل فالان هو المقصود باذن ان شاء الله وقوله توحيدا وقوله توحيدا اي اخلاصا لله عز وجل في العباد فالمراد هي التوحيد الاراد الصرف المبني على توحيد المعرفه والاثبات كذا اخلاصا به إقراراً به وتوحيدا ان اقرا رسائل معنى تلك اوي و ان جاشيشه لله عز وجل في العلاه ليلا توحيدي لاخلاص بدي و ليتي جانب او توحيد اخلاص شو تعرف اشهد ان لا اله الا الله اقرارا هو التوحيد توحيدي جوالك الدواء ام جليك بدي و إخلاص اخلاص فعلا معنى موقع الى توحيدا تنم عن اقرارا يؤكد فعل الشهود توحيدا ليس مجزرا ضمان شيء يؤكد قول لا الله يؤكد قول لا اله الا الله يعني مصدر مؤكد لقوله لا اله الا الله الجوزي فالمراد به التوحيد الاراد الطلب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقرا به وتوحيدا كم توحيد الربوبيه ان الالوهيه فالمراجب في التوحيد الإيراد الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات يعني على توحيد الربوبي على توحيد الربوبي والأسماء والصفات على تنينبه على الربوبي والأسماء والصفات كاتي كون ولا ما يجي شو ت يعني تقسم التوحيد عن ثلاثة عشرة توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد وش الال والطلب القصد والطلب يعني الاراده والطلب المعرف هو الإثبات ربويه وأسماء وصفات المعرف يعني الربوبيه الإثبات يعني الأسماء وصفات كبر المعرف البدع قد الله أو اندهعت ان الخنخنة لأسماء وصفات كبر أو اندعم ثلاثة فالأمثلة اللي فيش شرناش هاد شيء عندنا أوندبه أحسن اسمه أصفات ذك بيوه ذك بيوه أنجال ربوبية مجال عندنا فيه اسمه أصفات مجال تقسيم التوحيد بقولين توحيد أبيات السبع شواد توحيد بقيت تابو سنة تصريحني تصريح التي عنبره صلى الله عليه وسلم سلم اعتبد أو أنواع توحيد بشر لا, لا لا لا قرآن واعتبد بالتصريحني بقيت استقراء شون كلمة إسمانية عربية لنحو بيت سيرشوا اسمه فعل عبد جاء لمعنا توحيد إيش توحيد رب التوحيد رب العالمين اللي قاعدين بالcentro gradeña en el juara, rojid musul, rojid jarabish التوحيد حنخان هزا ته. شو قلنا وقنا؟ عم التوحيد مثل السيف الشوائق استقراء. القرآن من النص. استقراء، اي اخواني كميه هو بو دوست يا اخواني كميه هو عضو ما معنى يا اخواني هذه كلمه ايش معناها ليش هاو و اجل تمنى شوهر رحمه المعنى هاو جد بكم معنى انت انا ما منيت في ساعه اذا اي باشا اولي كان تغيير حظني زياده كان صحيح يا يا صحيح يعني انا غلط ثم التوحيد حتميه لربويه شو لهويه شنو صفات الشاعر. لا هم من حيث مجاله توحيد حاكمية دوره بينه. شون كا يا مابعورمان بوه هي على من هي على من حيث العلاقه ومن حيث الاسماء والصفات في في على بالريونيه دي جوه هر شجك من بين ابو بلافه شيك حق نير العين ولاجه ولاء بالريونيه بالريونيه اجرينا ولاء شعوب ليش ما كان تو في حزميه زياد كان تنتهي شجيه جزء مكونات الرابط زياد كنوي ني و انت تو في ا ا ا لازم عليه هويسباس دبرهوي توحيد الربوبيه واسماء الصفات بنظريته تمشى كما فاعتقاد باب الربوبيه يعني باب باب هي خالق رازق تمشى عملي من جهه حجي يعني القدره والربوبيه بين حميد الربوبيه بس بين بعض اولويه كان علماء توحيد الالهيه ونون تشهيد الربوبيه بوجه توحيد الالهيه ناي توحيد الالهيه ناي توحيد بوجه شيء عبوديه ايه اجتمع شقين بوصفه الله توحيد الالهيه ناي اجتمع شقين بوصفه دوي عباد العبوديه هو تقول جاكتنا ويكام التوحيدة لكي تحديد شيء ويهدو في عبارة ويكام التوحيدة حاكمين شيء بجي يجري يابع بلوبة عور عقلية يابع بلوبة عقلية لما غير غلط. إذا أخبتين توحيدة حاكمين تقسيم التوحيد امت غلط دين التوحيد الإيراني تفحيدي تفحيدي وجود ايه خطأ اخطأ تفحيدي وجود لما يعرفوا الإحماس اذا كان وجوده بالعالمية من حيث هو يعني وجود ثابت لما يعرفوا الإحماس جاهلا ونا تفحيدي اللي اخطأ غوتيش فاحشا و... وإن قال به كائن أنت سيرغب لا نقلد على توحيد المعرفة والإثبات. باشا توحيد إيرادي إيرادي الطلب. خل المراوي ليه توحيد إيرادي الطلب. إيرادي ما بس بنا التوحيد دراوة توحيد يبون عفواً الله يبون جناد دراوة الإرادي الطلب. الله. الإراضي يعني ايه؟ أراد الله وطلبه من العبادي طالب شيء؟ خيالا حتى شيء خيال تعالى داويت سيدبي عبدكامي أنجامي بدن أول شيء هو توحيد إراضيه الإراضي الطلبي للعلماء والفلاسفه سبحانه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو توحيد الاراده الطلب يعني لا بلوي او شيء لا الاراده القلص أما توحيد التوحيد معرفة الإثبات هو اثبات حقيقة ذات الغب هذا من به هو توحيد وجود ابن القيم ابن قيم رحمه الله عليه هو اثبات حقيقة ذات الغب فسعى التوحيد معرفة إثباث إثباث حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه لكتبه وتكلمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته أمام شيء صير قيمة متى التوحيدش يا المعرف والإثبات توحيد التوحيد معرف الإثبات يكون بالاعتقاد بالاعتقاد والإثبات يكون بالاعتقاد والإثبات يعني أجراء إثبات توحيدي، أجراء إثبات توحيدي، توحيدي معروف توحيدي نظري. طبعاً توحيدي هو توحيدي عملي، لكن يعني أتصور جائزنا بهم التسمية. له عنده جرب فريانم بس وجي بس وجي خوريت يبقى. يمكن نظري يعني بس بنظر رواية في كدة علشان النظر. عملية صور اعتقادوا اعتقاد ايش؟ عمليه، بدون ما جالجه جذوره بس يعني فعلي ثوينه فعلي ثوينه بس اعتقادات في جوه، توي... توحيد الربوبيه واسماء الصفات يكون بالاعتقاد والاثبات، طبعا توحيد الاوليه يكون بالفعل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مذيرا. وجعل الشهادة لرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة والعودية مقننة بالشهادة دي لله بالتوحيد. يعني شهادة التوحيد. كبعد الله لو مقطع يشوب شهادته في غنبرى صلى الله عليه وسلم كعبده وفي غنبريشة بس لا نضيفه. جوتي اما جري شرطه الإشراف الى انه لا بد من كل منهما. نادس غشاة ما بيني موحد، من موحدا بيدعشر هذه، بيدعشرها. ما بيشن دين ما موحد إلا بين بي. لا يعبد الله إلا بما شرع. عند الشروع في اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لا بد من كل من هنا فلا تغني احداهما على الأخرى يعني يجي جانب فينا فينا كان ولهذا فرق بينهم في الاذان ان بعضه يعني وفي التشهد لا, لا تحيات. وقال بعضهم في تفسير قوله ورفعنا لك ذكرك عندك العلماء تفسير ام ايه ورفعنا لك ذكرك اويك لكم ما يقال على به ما الله صلى الله عليه وسلم به او رفع الذكرى ناريتم رسول يعني لا أذكر الا ذكرت معي ورفعنا لك ذكرك يعني من باس ناكلهم الا تجشي ما يجوز باس اكله أم درجة دوريه كافة تعالى ويشهده ودا في رمضان صلى الله عليه وسلم داوة. سلام رحمه الله أم أترى لمجاهده وإذ يرنوا أنه قال بالتسلم هذه الآية لا أذكر إلا ذكرت منه لا أذكر إلا ذكرت معي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله شيخ البانيلا يجي فضل الصلاه على النبي دائي قاضي عبد الاسحاق القاضي قال اسناده مرسل صحيح فهو حديث قدسي مرسل حديث قدسي يا قدسي خدسي, خدسي نسبة إلى خدس الله سبحانه وتعالى أما قد خدسي نسبة إلى خدس هو حديث خدسي مرسل المهم الشيخ البايل إثناغه مرسل صحيح مرسل صحيح وروا أبو يعلى بإثناغ ضعيف من حديث أبي سعيد الخدر رفعه إذا ذكرت ذكرت معي هل مهمان حديثا؟ هل للمحققين من محاسبين أو يا من عن مجاهد هواية هل لديك من ضعيفة أما عن مرسوحا شكي جانيكا ضعيفا وكو إمامي أزرري للشريعة همارتي وبغاوي همارتي لتشييف لا بل أويش لا سمدكيه سمدكيه بحيث ايها ولم تقرأيك عن تدوها مجاهد بيت قولي مجاهد بيت ستاده مرسل صحيح أقل مرفوعا بيت يعني أرفع فيه ولكن بريقاء صلى الله عليه وسلم ناشتعنه بريف وإنما جمع له بين يعني جمع له بين وصي الرساله والعبودية جميعا الجملة بين وصفية السارة والعبودية لأنهم أعلى ما يوصف به الأرض تقول لهم يقول وصف برامبار بل بكسية أو يوصف كيف عبد عبد في عبد لو النوحي سيتوك شايته حديقة عبد الخرش لو شئ كمقامي بلزوا في غضب لصايا رسولا كريش وطريق شعب انما جمع له بين وصير رسالتي والعبوديه لانه ما ما يوصف به العبد يعني صح سنده لكن النتيجة النتيجه كقوله صحيح اما كرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فضعي يعني اذا رفعه فضعي اذا اوقفه على نفسه كقول له فصحي يعني صحيح صحيحا الى المسلم لابد المسلم اضعي المعنى يعني المسلم المعنى يعني المسلم بحل بكونه مسلسية خطأ طيب، فنذكر ثانية صحيحة، طبعاً ثانية سال، باي سال؟ بوينت من غير به، هيو به من أين له لبرو إذا ربما أشيبت لإسرائيليات وينجتبت أبدأ في صحابيه مجعيش في زي اللوانيه فهي هي حكاية المكاة ومن أول لا تستحن لهم بشك والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليه موجود؟ عبادة أو حكمة يكلي خويا على حمود خطي جود الإسلام. عبادة على مخلوق الإسلام، وقف من ما خلف في تحقيق تلك الغاية. كم عبد زور كملا؟ شيء زور عبد يكتب من تحقيق لو اني قلت له حسابي، لو مهم قلت كم حسرتي قد زرزر شكي توبه قال تعالى عبد عيش قال وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية زاد كماله على درجته، وعلى درجته حتى الجاتس شن الفياتر. تحقيق اي عبوديه لا خذ كيف او ان درجه كما يدبر ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العمل في أسمى أحوالي واشرف مقاماتي، فتعالى القران كتب سير صلى الله عليه وسلم بعد لقد عبد بدأنا لهند يشين زور دين في أسمى في أرفع في أعلى أحوالي وأشرف مقاماتي بإسراء ومن إسراء يعني شتى زوج وليه وهم كثنان يعني سبحان صلى الله عليه وسلم الذي أسرى بعبده عبد يعني أقسى العبودية خلا بوايا معصيه بوايا كميب بوايا سبحان الذي أسرى بعبده زافش تورخي سيد راجع جبريل يوم والإحاء إليه أو لا لا أصلا وقيامه بالدعوة إلى الله يعني لشئ نداء وركزنا بونم ناء لقرآن عز تبارك الذي انزل على عبده ليكون للعالمين نذير نذير لمقام الدعوة لمقام الدعوة وكثرت القرآن عز باس الشئكة وسنئه في شطوة وقيامه للتعوش الى الله يعني, يعني والإيحاء إليه لكاته كوحي ونازوة فأوحى إلى عبده ما اوحى إلى عبده مقامه جوريه السوري نجم والتحدي بالذي انزل عليك وإن كنتم في وإن كنتم في مما نزلنا على عبدنا تبقرة يعني أجد هو الشكل هيل أو كذا من بذنذو وصل عبدك تمشى أبوي لقب عودية لا أسمع أحوال أشخاص مقامات على باسي ذو ونبدأ بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلوبي الذين قد يتجاوزون بالرسول أدره ويرفعون إلى مرتبته إلى مرتبته كما يفعل ظلال الصوفية قد الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرث النصارى بن مريم وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله عليه إمام بخاري ونبع بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو فما شاء الله نيكاء الغلو أكان هذا رؤيا كانت صلى الله عليه وسلم في غمرة صلى الله عليه وسلم فمن لا تطرون لا يعني لا تبالغون في مدحي أردت أنظري صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم رسع إباراتي تصوّفك يان روافدك يان أهل بدعك شون مزحو السنائي حجكان إبانو إمانو العالم العلمة الأوحد الزنال زمن شئان واشتواء أيا من يعني سعنا كأبنا مقاماتي برضويا وبرحمة الله عليه سلف الناس صرني هناك واجب في الحديث كما أقص أن صارب وإنما أنا عبد إنما أنا عبد ضيأ روي ونبدأ بوصف العبودية أو على أهل الغلو الذين قالوا الذين قالوا تجاوزنا الرسول يرفعونه رفعونه إلى مرتبة ضيء مجمع التعلن المجازو غلولة غنبري صلى الله عليه وسلم الكريم لا نية بالرزي كيف نرحبه يعني يكشف للرزي أو في المستحاكة كالهربر و لكن و هو عبد و رسولي لأنه لا يوجد فقط هو كما يفعل ظلال الصوفيين الصوفيه الضلال او كذا الرين كما يفعل الصوفيه الضلال يعني حمود صوفي بن راكع جدي جي ضلال الصوفية حديث صوفي لدى كبيره هل كان وابدا فهندي كان معذوره ورانا ابي الرين من باب اضافه الصفه الى الموصوف على من بعض ضافه الصفه للموصوف يعني يقولوا له انت يفعل الصوفي يتطلل او ما بس الاواني كان فعلا صوفين كانوا معتقدين اعتقادات منحرفه ان الاواني كان تذيه او عبادات وثنيه وبالانشي مثل ما هذه صحيح با عندك تساؤل يا نادينا يا فنان الصوفي يعني باور يعني بوحدات تفسير الصوفيه جائزة يعني تاريخ عندي ائمه هبنا سلم هذه تصورنا للعبادات ودين فلان مقيرش من الاستكاب شنو فينا نحكيك حنا يناه تجيو بال لا غير ما مثلا اوانان كان منحرف ولا من هذه لا من يالي مش هذا قبحهم الله فبحهم الله يعني نهاه يعني نهاه بعد الخير قلت على الخير دنيا خاطر دعايا ما؟ دعايا لأهل لا البيدعاء دعايا لأهل لا البيدعاء فمش بخلما بحثي هل دعايا أهل البيدعاء جائزة دعايا بكي لسديان المسألة مثاليك ذرقي وقالت يا حيا يا توجد في سينة الموضوع بس هندليلك أمس على جايبه. لا قرآن خواتع آلاف المئات. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. نوح دعاه كفار فانه. رب لا تترك على الأرض من الكافرين ديار. فسبني فسبنامي نتوابش يعني بس بقول إذا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا ادرك بي امني يلد ابد كان سرجداني علته الزعافي نحشيه انك إن تذرهم يضل عبادك افساد الدين حفظ الدين دوانا اروع لدبر فساد في العقيده دعاه الهاه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 فاتى قدو الشيطان مشي سنه لبروج احزابهم ملئ الله بيوتهم وقبورهم نعم ملئ الله بيوتهم وقبورهم نعم كما شغلونا عن الصلاه الوسطى لم يجي عصر شاكت مشغول ماليا حتى غابت الشمس فيذاق علينا ما اتفقنا عليه يا رب صلى الله عليه وسلم دعائك اللهم شرف وطأتك على المضاق ويا عزاد خصك كلس المظفر لدي مظفر شمس صالح جلاني السلام دلوخ جلاني قيسة نيس اللهم تسنينك تسنين نيس يا الله اللهم من ولي من أمر أمتي شيء ويا انت سيئ امر امه فرفق بهم فارفق فارفق به ومن ولي من امرهم شيئا فشق عليهم فشق عليه ان حرث سبع راحتي لارحتي يعني كبن راحتي السلفي دعايا لأ وفي الحديث لحديث صلى الله عليه من سمع رجلا ينجد ضاله في المسجد فليقول لا رد الله عليك. هالكثرة مزجولة بيني نبيس العفن كثي كبعنقابو بنبوقو يبشتيفن بنبواتشي بنبواتشي بطيبولوجي لا رد الله عليك. وش بخواني لوزيته؟ إن المساجد لم تبن لها. طب وهم درزنا فيها. أمانة. كم وقت بقى هديشان بقى عام من هديشان خاص. وها هو حديثي سأل كلامي وقاح كتير كام واليبو نجيبو آل كوفة دوا هندك لخاطي الكوفة راضي نبونه ودي على النيجر كيش كتير المدينة أيش نتسيش نعده بو أي فحصي شهيد كان جرا هيوام لما زجوت كان من الجفة أو أعواني من الجفة تتايا الجفة سأترك في الجبل الجفة أنا أشترك لغة عنا بصور المهم اتهامي سأل كل يوحك في الله وكل حديث أخواني أسوأ لأن الله يحمر في الخطة أميش كأخص شاهده ولا سديه كدأون محكومي أكاد شاهده سأل كل يوحك في وقصه عني كدلا أو فسألني كدعيك إلعا معرفته دعيك سديه دعيك إلعا ويجي شلة مبشرين للجنة دعائي تلاه خوشي أزانه أمام دعائي حفظ دي النفس بنا يا حفظ مهمة الدين الدين أو أخرجت نفسك يعني أمام نفسي شلون هيشته لما قاصدين يخمستون منا برعبلوه ديناه برا برعب بروحه بخويت هذا المعوصي بونم ع هنا خاطر خطر والشادي فمن الله كان عبدك هذا قام ريحه صمتا وهو كاذب أم عبد أخويا أجر بريا وبنا وحسته ومشتاقة دروع هذا لما فأضل عموه عمري ليش ك ذا سخيف فقير مصابيري ليش وعرضه للفتن تشفي في اثنين انا طبعا دعاء فائزه قوه فع انا او ندعم ريكس سا ايكو يعني او ندفع له بين في الشارع قدام على الدرج تخاله انجزوا ان بس وعرضه في اثنين این باوکی یه آخر شریعه جریان. ایش به کلان عروج مبادا استیگوس. فاستجاب الله دعوت است. فهم خیره؟ واروها سعی کردید. همچون که کلم غرشی می‌جنایش. هفروتیک اتهامی که تنها واندن عموشان زود ما أوديع يعني زعمونا ذر معروفون انه دعا على إبراهيم إذ بانه بأنه أخذ من من من أرضها يعني أنت زومي لك دون سعيد من لك الآخر ثوالة زومي لك على زخميب الدوام فحاكمته إلى مروان بن الحبيب شو لان رواني قريحة اشتادي لك او اشتادي لك يعني شو تلاير لك اللهم ان كانت كاذبة فاعد بصور فاعد رؤى كان لما اختنبه منك اقد رؤى في ارضه هل لا نذره اخوه قال الغاوي فقال فماتت عمياء في حفرة وقعت فيها في أرضها فقال تجربون كولتور تجربون بديوارتانا تريد كذورجه لمركز كذلك بديوك المهم لكيش لشلح صلاتي خاطئ لكرامات سعيد كل ذيك باسكا رأيت رأيتها رأيت سعيد كل ذيك أليف رأيت رأيتها رأيت المرأة تلتمس الجدران، تقول أصابتني دعوة السعيد بنزيد فبينما هي تمشي في الدار خربت في دعوة يعني سقطت في فوقعت فيها وكانت قبرها وكانت قبرها فهو تجلي كما لا نستمشي من أمع بعيد لها كذا لكاتق أنظوميك باسمان في دمج الحديثة بسعيدة فهي طبعا مبتدع الظلمة فيها جاوز بها همو أمتي ليلة والتنعشاك الظالم من دوية الدين بلها أخر موجينا عشان مثال الظلمة همو أمتي همو أمتي همو أمتي هلوها لعلاقعي عند على مستوى ثاني قريب خاص على سعد بالزبي جهبه لشونه كان زبي جهبه لشونه الفندوم زبي فيها هذا تفرح كان من زمانه زماني ابي دعاه سفير جنبه صنيفه الشيوخ حتى سفير الدينبره ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد الاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود والاسود قدريت الجنان انما او غلط أو ما زاده يعني أيش دعسته بس في, في فقال ويله ما تريد الا أن تسب اقواما هم خير منك وبوزن تو جنودك ثانيه اللي تزور تبشت خاصه اقصد كسانك ثبيه اللي تزور بشر واترين او لا أدعوَن عليه. هذا سبب عليه. وزني وزني فقال إليه دعك. فكأنما تقوف من النبي من لم يعني بسيا. وترى من بنية دعاء البلاد عندنا قوانتي عندها نسخ ثانية بهذا التغيير، فكأنما سخوز نبي، فهم اقسمت نحاء وعبد كمانش تأخر، يعني ما بس يأو. خبي عندها نقول معصوم، منو عارش معصوم مينها؟ فانطلقا فدا خلدها، الزنجي الزنجي فتوبأ ودخل المسجد، الزنجي وشو مسك؟ ثم قال اللهم ان كان هذا قد سبق اقواما قد سبق لهم من خير اصخطاك سبه اياهم فالن اليوم بها سخوات اقل اناس جون بكتير دق سبق ثاني اكا لايتو خوكي شاكن لأ. لايتو العلمي خوذا شاكن و او جني او بؤروان تو تو راه که فایش هم بدن شدی که بساده شدی که شدی که شدی که بساده. و بعد داده شدی کهش با ایمان داره، با احساس نکرده. فرمان بس پیشیه حس نی عقیده حس خبر نقله برقومه. ولی لبرقومانش بود ازون بود رزب. ضمن مقصد لععال رأي جاء ذلك كانت أولئك في نيمة مشتري درشو وتخرج بكثية هي الأنثى من الجناس في نيمة مشتري درشو من داري بني فلان نادر يعني شن awni ustin yesh el sakho el sayyid el gabawi yek sayt el sayyid hayyak balis pratser bila warna batta batta ay shayda ah shayda yani yokon el dadas shi waqa falan alda bun shway hat la yardaha shayh hich tebazinat hada sat كبتاوها بيخاوشي تستانو همي رأيك أوراناك أخينا على شو اليوم ويتفرق الناس عليه هل أن بين تسلقات فتجعله بين قوائمها فتطأه حتى طوفي تأخو جانيوا عاميكو يتعلم فأنا رأيته يتبعه الناس ويقولون استجاب الله لك يا أبا إسحق فتشوني أبو إسحق فتسعي قريب الوقاص لكي دعاك القبول دعاء معين نصحك سلاحه المصره هو طبعا نبيه نصحك نفحك سلاحي بلاء البلدك معناه دعاء لا الله عموما ليلى قبحهم الله ومبتدع جاهل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقروني كما اصبت النصارى من مريم وانما انا عبد فقول عبد الله ورسوله والمقصود ان هذه الشهاده تتضمن الاطراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكماله في ساعة يوحنا وفاق جميع البشر في كل حفصه كماله أما الدشات معن نفسه بما ادراكه كان كان يرى بركاته الله عليه وسلم عبد شيء كامل اذ سيفه وديته كانوا بوقتان وكان بنرج شيء تواه وحقي شيء لذا ولهموا صفته شاكا لنبدأ صلى الله عليه وسلم يشتر نهاية كمان صلى الله عليه ولا تتم هذه الشهادة ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدفه العبد في كل ما أخبر به شايف ما رب صلى الله عليه وسلم تواه ما هذه تحكي ما هذه تاكو حتش شي شي بيو توين باو ما هي يعني سنتيغالمن المسلمان بال اربع حديثين ثمانيه حتى تيغالمن باور اربع حديث بس متواثر هي باورن دا حديث احدين ثمانيه ندر حتى ني من شيء معين لكن كون من نكحل لا يكاد هذا falam هل في شيء معين كتيغال باور اربع حديث او دقت عليه على تيجي نجاهله والله الان. هرنا كفرة الدين هذه بوي لا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبره به حتى في جل التعليل. ويطيعه في كل ما امر به أبي بعوض نبيت وينتهي عما عم نهى عنه عم. نهي اليك بين قضاء اليك بين يامجوان الى اليمين وصلى الله على محمد